في شرح و إ ع ر ا ب ل ا م ي ة الشنفره وهذه ا ل ل ا م ي ة ع ب ا ر ة عن شعر و ق ص ي د ة فاعلموا وفقني الله و إ ي ا ك م وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه من ا ل أ ح و ا ل و ا ل أ ق و ا ل و ا ل أ ف ع ا ل أ ن الغرض من د ر ا س ة و ق ر ا ء ة مثل هذه ا ل أ ش ع ا ر شيئان تترتب ع ل ي ه م ن ت ي ج ة عند الطالب العلم الشيء ا ل أ و ل هو م ع ر ف ة معاني مفردات ا ل ل غ ة التي في هذه ا ل أ ش ع ا ر والشيء الثاني م ع ر ف ة ا ل أ س ا ل ي ب التي تضمنت هذه المفردات و ا ل ن ت ي ج ة بعد ذلك هي أ ن يسترشد الطالب بهما أ ي بالامرين إ ل ى م ع ر ف ة ما في الكتاب و ا ل س ن ة من المعاني من المعاني وطرق الدلالات ا ل ل ف ظ ي ة عليها وهذه الطرق ا ل ل ف ظ ي ة في ا ل د ل ا ل ة على المعاني يتوسل بها إ ل ى م ع ر ف ة ك ي ف ي ة الاستنباط ل ل أ ح ك ا م ا ل ش ر ع ي ة منهما وهذا شيء عظيم وذلك ل أ ن الكتاب و ا ل س ن ة قد صب صبا في قوالب أ ع ل ى ا ل أ س ا ل ي ب ا ل ع ر ب ي ة الفصحى فمن وفق من ط ل ب ة العلم إ ل ى أ ن يوسع إ م ع ا ن ه في م ع ر ف ة ا ل ع ر ب ي ة و إ ت ق ا ن ه لها إ ن فتحت له آ ف ا ق يتنور بها ويهتدي بها إ ل ى فهم الكتاب و ا ل س ن ة دون أ ي إ ش ك ا ل وهذا ما فعله ع ل م ا ء ا ل ذ ي ن بلغوا د ر ج ة ع ا ل ي ة جدا في العلم وهي ا ل د ر ج ة ا ل ا ش ت ه ا د فعلوا هذا وتتبعوا آ ث ا ر ه م و... وقد أ ش ا ر ا ل إ م ا م محمد بن إ د ر ي س الشافعي رحمه الله في كتابه ا ل ر س ا ل ة إ ل ى مال التوسع ي في م ع ر ف ة ا ل ع ر ب ي ة وهذا و إ ن كان ل أ ص ح ا ب ا ل د ر ج ة العليا أ ش ا ر إ ل ى ما في هذا التوسع من ا ل أ ه م ي ة في ا ل ر س ا ل ة فقال فذكر كلاما جامعا هذا نصه قال و إ ن م ا بدات بما وصفت من أ ن ا ل ق ر آ ن نزل بلسان العرب دون غيره لانه أ لا ن ه ل يعلم ل أ لا يعلم من إ ي ض ا ح جمل علم الكتاب أ ح د جهل ة س ا ع ة لسان العرب وكثره وجوهه و ج م ا ع معانيه وتفرقها ومن علمه أ ي من علم لسان العرب انتفت عنه الشبه التي دخلت على من جهل لسانها هذا أو هذه ا أو ذ ه جواهر الفاظ الشافعي رحمه الله ر ح م ة و ا س ع ة في ا ل ر س ا ل ة قلت ومما يدل على س ع ة لسان العرب ي و ك ث ر ة وجوهه تعدد, تعدد المعاني للفضه ل ا ل و ا ح د ة والسياق و ا ل ق ر ي ن ة في الكلام تعين مراد المتكلم بهذه اللفظه فمثال ذلك ا ل آ ن أ م ث ل كثيره ل ل أ ل ف ا ظ هذه ل ف ظ ة لفظة العقيقه مثلا و ل ف ظ ة الهلال فتجد هذه اللفظه ا ل و ا ح د ة وهي العقيقه لها ع د ة معان وهي ل ف ظ ة و ا ح د ة و ي ع ر ف المراد من هذه ا ل ل ف ظ ة في اي كلام من السياق والقرائن لا بد ف ا ل ع ق ي ق ة مثلا في لسان العرب ت أ ت ي لمعان ع د ة منها ا ل ش ا ة التي تذبه يوم ا ل سابع ا ل و ل ا د ة للمولود تقربا إ ل ى الله سبحانه وتعالى و ق ا ل العقيقه وكذلك من المعاني للعقيقه البرقه ا ل م س ت ط ي ل ة في السماء عند هطول المطر تجد برقه هكذا هذه البرقه تسمى ل غ ة عقيقه وله معان أ خ ر ى ومن أ ح س ن ما يقال في هذا من باب البيان والوضوح ما ذكره أ د ي ب ش ن ق ي ط الكبير محمد, محمد بن ح م ب ل رحمه الله في ق ص ي د ة ا س ت س ق ا ئ ي ة في بعض سن الجدب بتلك الديار ذكر ل ف ظ ة العقائق وهي جمع عقيقه فالعقيقه إذا كان, المع... اذا كان معناها البرقه فتجمع على عقائق فقال رحمه الله يزمزم الرعد منها يستجيب اذا م ف ت ر عنك الهضاب الشم بارقها فتحسب النيب تحنانا مرجعه ة مجنوبة والبرق ف ي ا عقائقها والبرق م ج ن و ب ة فيها عقائقها الشاهد عقائق ج م ع عقيقه وهي ا ل ب ر ك ة ا ل م س ت ط ي ل ة وكذلك لفظه الهلال ل ف ظ ة و ا ح د ة تجد ل ل ف ظ ة الهلال ما يقرب من عشرين معنا مختلفا لفظة فالهلال و ح د ف ا من معانيه ما تعرفونه من من القمر أ و ل ظهوره وهو صغير يقال له هلال هذا هلال وقد يطلق الهلال في ل غ ة العرب ي على الشاب الوسيم الجميل ل يقال ل هذا ه وما أ ش ب ه ذلك وهكذا العكس وهو تعدد الالفاظ للمعنى الواحد عكس ما تقدم هذا موجود في كلام العرب فتجد لفظة تجد الفاظا لمعنى واحد ف م ن ذلك ا ل أ س د ا ل أ س د من ذلك وكذلك الناقه ة م ث ل ف ا ل أ س د معناه في ا ل ل غ ة ذلك الحيوان المفترس ذو اللبت الذي أظفاره لم تقلم يقلع أسد وفي ت ق و ل له أ ل ف ا ظ أ خ ر ى تقول الليث الضرغام الغدنفر الضيغم هذه الفاظ م خ ت ل ف ة لمعنى واحد وكذلك ا ل ن ا ق ة ا ل ن ا ق ة في ل غ ة العرب معناها أ ن ث ى الجمل و أ ن ث ى الجمل هذه ا ذ ه مشهوره م ش و ر ة ان اسمها ن ا ق ة وقد يطلق عليها حرف حرف تقول هذه حرف تقصد الناقه هذا صحيح في ل غ ة العرب ومنه قول الصحابي الجليل كعب بن زهير في قصيدته ا ل م ع ر و ف ة ا ل م ش ه و ر ة في وصف الناقه حرف أ خ و ه ا أ ب و ه ا من م ه ج ن ة وعمها خالها قوداء شمليل فقال حرف أ خ و ه ا إذن فاعاد الضمير مؤنثا إ ل ى الحرف فدل ذلك على أ ن المراد بالحرف ا ل ن ا ق ة و ا ل ن ا ق ة أ ن ث ى ف أ ع ا د الضمير مؤنثا وهذا كثير ف ا ش جدا في كلام العرب وهكذا ومن ثم ومن ثم تعد دراسه هذه الاشعار بنيه الاسترشاد إ ل ى فهم الكتاب والسنه من علوم الشرع إ ذ ا فاخلص النيه في طلب العلم الشرعي تفوز وكان بعض شيوخي في ا ل م د ي ن ة ا ل ن ب و ي ة رحمه الله عندما ب د أ ت عليه في ق ر ا ء ة متن مختصر خليل في الفقه المالكي وذلك في عام 1407 قال لي ق ا ل لي في نصيحته مرشدا ولتقصدوا ا ر ب ع ة قبل ابتداء تعلم لكي تفوزوا بالهدى أ و ل ه ا الخروج عن ض ل ا ل والثاني نفع خلق ذي الجلال والثالث ا ل إ ح ي ا ء للعلوم والرابع العمل بالمعلوم وهذا الذي كان يذكره الشيخ رحمه الله منصب أ و م أ خ و ذ من بحر قوله جل شانه وما أ م ر و ا إ ل ا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ومن قوله هو ب أ ب ي و أ م ي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح و إ ن كان غريبا في علم مصطلح الحديث إ ن م ا ا ل أ ع م ا ل بالنيات و إ ن م ا لكل امرئ ما نوى وذلك أ ن د ر ا س ة هذه ا ل أ ش ع ا ر بتلك ا ل ن ي ة المومى إ ل ي ه ا تجعلها عباده ة ت ج ع ل ا ع بهذه ا د ة ا ل ن ي ة ل أ ن ه من الممكن أ ن تجد إ ن س ا ن ا كافرا مثلا قد يتعلم يقول ت ع ل م ا ل ع ر ب ي ة و ل ي س نيته أ ن ي ه ت د ج بتلك ا ل د ر ا س ة إ ل ى م ع ر ف ة الكتاب و ا ل س ن ة لا لكن المسلم بنيته تحصل له العبادات و ا ل ع ب ا د ة لا بد لها من ن ي ة م ص ح ح ة و إ ل ا فسدت ا ل شرعا كما هو معلوم مقرر في فني اصول الفقه والفقه وهذه ا ل أ ر ب ع ة ا ل م ذ ك و ر ة في هذه الابيات لا يدفع ا ل إ ن س ا ن إ ل ى فعل واحد منها إ ل ا ن ي ة تقرب وابتغاء وجه الله بها لا غير لكن لكن ا ل ن ي ة يا إ خ و ا ن ي تحتاج إ ل ى م ر ا ق ب ة لتبقى ا ل ن ي ة ص ح ي ح ة ق و ي ة وتثبت و إ ل ا فالشيطان يسعى دائما ليفسدنا ا ل إ ن س ا ن وقد يفسد عليك و أ ن ت لا تدري انه أ ف س د عليك و أ ن ت ما تدري ل ل غ ف ل ة هذا كل هذا موجود فالشيطان يسعى ليفسد على ا ل إ ن س ا ن عمله أ و يضاعفه إ ن لم يجد سبيلا إ ل ى إ ف س ا د ه البده يضاعف بقدر ما يستطيع يفسد عليه هذه و ظ ي ف ة الشيطان ولذلك كان ا ل إ م ا م الثوري رحمه الله يقول في هذا الباب ما عالجت شيئا كمعالجتي لنيتي وهذا يدل على ثباته م ويدل على ي ق ض ت ه م ليس غافلا يراقب, يراقب ماذا يحيط بنيته ا ل هذه إ ذ ا كان هذا في أ م ث ا ل ه م من أ ه ل العلم المتقدمين وهموا هموا فما بالك بنا في هذه ا ل أ ز م ن ه ا ل م ت أ خ ر ة ونحن نحن فنحن والله ب ح ا ج ة إ ل ى م ر ا ق ب ة نياتنا في ا ل أ ع م ا ل و إ ذ ا كان هذا العمل وهو الشر هذه ه ا ل ل ا م ي ة لبيان المعنى و ا ل إ ع ر ا ب إ ذ ا كان ذلك كذلك فهذا العمل يستحق أ ن يسمى كما, كما سميت هذا الشرح أ ن يسمى جوف ج و ب ة جوف الفرى للصيد شرح و إ ع ر ا ب ل ا م ي ة الشنفرى يسمى هذا العمل جوب جوف الفرى للصيد شرح و إ ع ر ا ب ل ا م ي ة الشنفرى والفرى في ل غ ة ا ل غ ا ب ة ا ل فهذا ر في اللغة فهذا اوان الشروع في المقصود بعون الملك المعبود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 قال الشاعر الجاهلي الصعلوك ثابت بن أ و س ا ل أ ز د ي الملقب بالشنفر اقيموا ء أ بني أ م ي صدور مطيكم ف إ ن ي الى قوم سواكم لاميلوا قوله قول ل الشاعر الجاهلي الشنفراء الشنفراء ق ا ر ي أو هذه ا ل ق ص ي د ة تسمى ل ا م ي ة وذلك لانتهائها أ و لكون الروي في آ خ ر كل بيت لاما فمثل هذا عند العلماء يسمونه أ و يسمون مثل هذه ا ل ق ص ي د ة ل ا م ي ة فيقال ل ا م ي ة ا ل ش ن ف ر ة تنسب أ و تضافل ا ل ش ن ف ر ة و ا ل ش ن ف ر ة على وزن فن على على وزن فن على هذا لقب لهذا الرجل لكن الشنطره ذ ا أ و ل ا معناه ذو الشفتين العظيمتين أ و العظيم الشفه أ و يكون ب م ع ن ى البعير الضخم البعير الضخم يقال لها في ا ل ل غ ة شنفره هذا من معاني الشنفره لكنه أ ط ل ق علما على هذا الرجل إ ذ ن فيكون لقبا له ل أ ن ه في هذه ا ل ح ا ل ة أ ش ع ر بذنب واللقب عند النحاه يفيد ذما ّ أ و مدحا وهنا أ ف ا د الذم وال وال والعلم على ث ل ا ث ة أ ق س ا م اسم ولقب و ك ن ي ة هذه أ ق س ا م العلم كما قال ابن مالك في ا ل ا ه ي ه واسما اتى واسما َْ اتى و َ ك ُ ن ْ ي َ ة ً ولقبا ًَََ و َ أ َ خ ِ ي ر ً ا ذا َ إ ِ ن ْ سواه ُِ ص َ ح ِ ب ا فانواع العلم ثلاثه والشنفره احد الانواع للعلم واسمه واسم الشنفره هو الشمس بن مالك ا ل شمس بن مالك هذا اسمه ولقبه ا ل الشنفره كما تقدم واختلف أ ه ل العلم ب ا ل ع ر ب ي ة في انتماء هذا الرجل فمنهم من ذهب إ ل ى أ ن ه رجل مسلم اختلفوا في إ س ل ا م ي ت ه وفي جاهليته فمنهم من مسلم أنه ذهب إلى أنه مسلم. ومن هؤلاء أ ب و منصور ا ل أ ز ه ر ي صاحب تهذيب ا ل ل غ ة وهم المتقدمين جدا في ا ل ع ر ب ي ة ليس جدا لكن المتقدمين ذهب إ ل ى هذا ومعه غيره ممن, ممن قال ب ر أ ي ه في هذا وذهب صاحب خ ز ا ن ة ا ل أ د ب ولب ا لباب لسان العرب إ ل ى أ ن هذا الرجل شاعر جاهلي قحطاني ليس مسلما و أ ن ه من بني ا ل ح ا ر ث ة ا بن ر ب ي ع ة ا بن الحجر ا بن الهنئ ا بن ا ل أ ز د أن نصبه هذا نسبه ويقول الشيخ محمد محمود ا بن ا ل ت ل ا م ي د التركوزي الشنقيذ رحمه الله وكان من المحققين في العلم جدا لعل ه ت و ف ي ق ب ل م ئ ة س ن ة وما اشبه ذلك هذا يقول إ ن هذا الرجل قحطاني و أ م ه أ ز د ي ة ومهما يكن من شيء ف إ ن الرجل عربي فصيح يحتج بكلامه وهو المراد وهو المراد منا ا ل آ ن فقال هذا ا ل ش ن ف ر ه في هذه ا ل ق ص ي د ة و س ا ب هذه ا ل ق ص ي د ة أ ن هذا الرجل كان مخلوعا خ ل ع تعرفون معنى خلع يعني جماعته أ و أ ه ل ه أ و هكذا قبيلته خلعوه وهذا في ا ل ح ق ي ق ة يدل على أ ن ه ج ا ه د لكن لعل بعض المسلمين العرب بعد اسلامهم قد يفعلون أ ف ع ا ل ا ليست ش ر ع ي ة إ ل ا إ ذ ا حمل ن ا ولا حذر خلعوه ولماذا خلعوه ل أ ن ه كان مجرما الحق يقال كان يفسد هكذا فهم إ ذ ا عجزوا عن ا ل إ ن س ا ن أ و عمن تحتاجين في ا ل ت ر ب ي ة وكذا يخلعونه وهذا في ا ل ح ق ي ق ة ليس إ ص ل ا ه ا شرعيا ل أ ن هذا كما يقول العلماء فيه ن ق ل مفسده انت أ ص ل ف عندك اذا خلاته تتركه حتى يذهب أ ي ض ا طيب م ا ذ ا ينصح ر حاوي ف ف ي ن ق ل مفصله على كل حال اذا عجزوا عن ا ل إ ن س ا ن يخلعون خلعا فهم أ ر ا د و ا أ ن يخلعوه أو أ ر او د ا قاطعوه أ و ل ا قاطعوه فيما بينهم قبل أ ن يفارقهم تمهيدا لمخالعته أ و لخلعه فهو لما شعر ب أ ن ه م سيخلعونه أ ن ش أ هذه ا ل ق ص ي د ة فقال أ ق ي م و ا بني أ م ي صدور مطيكم ف إ ن ي إ ل ى قوم سواكم لام يلوا هل ب د ا ي ة ا ل ق ص ي د ة فقوله أ ق ي م و ا هذا فعل أ م ر مبني على حذف النون ه ذ ا يعرف والواو فاعله ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل وقوله بعد ذلك بني أ م ي بني هذا منادى مضاف قذفت ا د ا ل ن د ا والاصل اقيموا يا بني امي صدور مطيكم فبني على هذا منادى مضاف والمنادى اذا كان مضافا فحكمه النصب قولا واحدا وهو اذا منصوب وعلامه نصبه الياء لانه ملحق بجمع المذكر السالم ع ل ا م ة ن ص ب ا ل ي ا مضاف إ ل ى إ ي ش إ ل ى أ م ي بني أ م ي ف أ م ي أ م ه فقط بدون الياء بدون ياء امي هذا مضاف اليه, مضافٌ إليه مجرور و ع ل ا م ة جره ك س ر ة م ق د ر ة على المين منع من ظهورها ك س ر ة م ن ا س ب ة الياء ياء المتكلم و أ م هذا ه و مضاف اليه هو أ ي ض ا مضاف والياء ف إ ه م ض و للمتكلم بعده ا م ي الياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إ ل ي ه أ ق ي م بني أ م ي وقوله صدور خ ط ي ك صدور جمع صدري والصدر هو أ ع ل ى مقدم كل شيء وفي الإنسان ما فوق العنق أ و ما تحت العنق إلى الجوف، الى ج و ف إ ل بدايه الجوف هذا يقله صدر وكذلك في البعير والحيوانات هاكر يقله صدر هذا ما على صدر وصدور هذا ه ذ اسم ا منصوب ل أ ن ه مفعول به ل أ ق ي م و ا أ ق ي م و ا ص د و ر ا صدور اسم منصوب مفعول به ل أ ق ي م ه وهو مضاف صدور مضاف صدور مطي ومطي هذا اسم م ج ر و ر ل أ ن ه مضاف إ ل ي ه أ ض ف ت صدور المطي ومطي هذا وهو مضاف إ ل ي ه مضاف أ ي ض ا ل أ ن قلت مطيكم فكم هذا الضمير المتصل مبني على السكون في محل جر مضاف إ ل ي ه وقوله أ ق ي م و ا بني أ م ي صدور مطيكم ما معنى هذا الصدر من البيت قوله أ ق ي م و ا صدور مطيكم هذا أ س ل و ب من أ س ا ل ي ب العرب معناه دوموا على عملكم أ ي عمل كان عمل ق ط ي ع ة وخزلان كما يريد ج م ا ع ة أ و أ ه ل الشنفر ان ي ف ع ل به كما هو يذكر أ ي ض ا أ و كان عمل حظ على قتال وما أ ش ب ه ذلك كما في قول ش ب ر و م ة بن الطفيل من الجاهليين الفصحاء قال أ ق ي م و ا صدور الخير إ ن نفوسكم لميقات يوم ما لهن خلوف أقيموا خيولة أقيموا صدور الخير قال صدور الخير. إن ن ا ل ف و س ك م ل ذ ي ق ا ت ي و م م ان ل ه خلوف و ه ك ذ ا ل و أتيد ي إلى ل ل ا ا ج س ن هناك افضل من ا و ل في العلم ب ا ع ر ب ي ي ة الفصحاب أ ق و ا أ ي ه ا الطلبة أ و أ ي ه ا ا ل إ خ و ا ن صدور ع ز من اجل ب العلم أي دوم عليه دوم هذه م ا ل أ س ا ل ي ب ا ل ع ر ب ي ة ا ل ص ح ي ح ة ا ل ج م ي ل ة ا ل ق و ي ة إ ذ ن فهذا معنى قولي أ ق ي م و ا صدور مطيكم ثم قال ف إ ن ي إ ل ى قوم سواكم لام ي ل و ف إ ن ي الفا ء هنا ع ا ط ف ة م ف ي د ة للترتيب والتعقيب والتعليل لماذا قال أ ق ي م و ا صدر م ط ي ك م أ ي ما هم عليه من م ح ا و ل ة خلعه هو أ ي ض ا يغضب كانوا يظهروا بسالته ويقول دوموا على ما أ ن ت م عليه انا ايضا سوفارككم كل شرط و ك هذا الذي حصل منه يقول أ ن ا أ ي ض ا س أ ذ ه ب عنكم فاني الفاء للترتيب والتعقب حرف عطف و إ ن ي إ ن حرف نص ب وتوكيد إ ن والياء بعده ياء المتكلم ضمير متصل مبني على السكون في محل نص ب اسم إ ن ف إ ن ي إ ل ى قوم إ ل ى حرف جر وقوم مجرون ب إ ل ه وعلى متجره ا ل ك س ر ة ا ل ظ ا ه ر ة و قوله السواكم سوا سواكم سوا اسم نعت 思うように思うよう م 思うように思うように思うように思うように思 م ように思うように思う ا う ل 思うように و うように思うよう ك 思 س ように思う ا うに思うように思うように思うよ ا هذا الذي هو مجرور في حد ذاته ولم تظهر ح ر ك ة الجر ل أ ج ل التعذر في ا ل أ ل ف هذا سوى مضاف وكم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إ ل ي ه إ ذ ا سواكم كله على هذا يكون نعدا لكن مع إ ف ر ا د س و ى ب أ ن ه هو ا ل ن ع الإضافة إ ل ى ك م وقوله لاميل ف إ ن ي الى قوم سواكم لاميل لاميل هذا اللام م ز ح ل ق ة أ ي هي في ا ل أ ص ل لام ل ا ب ت د ا ء يكون في المبتدع ف إ ذ ا جاءت إن ودخلت على ا ل م ب ت د ع وكان ا ل م ب ت د ع فيه هذه اللام تؤخر اللام إ ل ى الخبر قصدا للتوازن والتجانس ف أ خ ر ت اللام لام الابتداء الى الخبر فيسمي النحات اللام ا ل م ز ح ل ق ة أ ي ا ل م ز ح ز ح ة إ ل ى الخبر إ ذ ن أ م يلو وهي, وهي لام للتوكيد هي لام للتوكيد في ا ل أ ص ل وكذلك حتى ا ل آ ن بعد انتقاله إ ل ى الخبر هو, هو لام للتوكيد كما قال ابن مالك في ا ل ف ي ه وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لام ابتداء نحو إ ن ي لوزر فاللام هنا لام المزاهله قوي لام الابتداء في ا ل أ ص ل وقوله أ م يلو هذا هو خبر إ ن مرفوع خبر إ ن مرفوع وعلامه ر ف ع ي ا ل ض م ة ا ل ظ ا ه ر ة لام يلو وقوله لام يلو اميل هذا معناه مائل فهو اسم فاعل على وزن أ ف ع ل وصف اسم فاعل بمعنى فاعل وليس أ ف ع ل التفضيل ل أ ن ه لو كان معناه أ ف ع ل التفضيل لكان قومه مشاركين له في الميل إ ل ى قوم سواهم و ه و ل ا ي ر ي د هذا إ ذ ا فكان يقول ر ي ي د ف إ ن ي إ ل ى قوم س و ك م لما ي ل و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ا و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ل و و ا و و و ا و و و و و و و و و و ي و و و و و و و و ل و و و و و و و و و و و قول الفرزدق إ ن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه اعز و أ ط و ل اعز و أ ط و ل ه ما يقصد ب اعز و أ ط و ل ل أ ن ه يقارن بغيره في, في الطول ويكون فائقا لذلك الغير إ ن م ا يريد ان يقول عزيز وطويل فقط وهذا كثير في كلام العرب حتى قال بعض العلماء إ ن من ذلك قوله جل شانه هو أعلم بكم إ ذ اعلم بكم أنشأكم أ هو بكم إ ذ ا أ ن ش أ ك م أ ي هو عالم أ ي معناه أ ن أ ف ع ل الصيغه هذه لهذه ا ل ك ل م ة هنا لا يقصد به التفضيل فهذا معنى قول ا ل ش ن ف ر ا ء وهذا ا ل ه و ا ل م ر ا د من قول الشنفره لام يلوم فاني الى قوم سواكم لام يلوم ومعنى م البيت واضح المعنى ا ل إ ج م ا ل ي من البيت واضح على هذا نعم فقد حمت الحاجات والليل مقمر وشدت لطيات, لا لا و... لطيات. اكسرت صب وشدت لطيات مطايا و أ ر ح ل و ا قوله فقد حمت الحاجات, فقد حمت الحاجات. والليل مقمر وشدت لطيات مطايا و أ ر ح ل و قوله ا الحاجات فقد حمت الحاجات. الفاء هنا ع ا ط ف ة أ ي ض ا وهويه التصلح ايضا وهو أ ن تكون ا ل ت ع ل ي ل مع التعقيد تصلح لهذا حسب السياق وقوله حقت قد ح م د قد حرف هنا للتحقير مبني على السكون لا محل له من ا ل إ ع ر ا ب و ح م ة الحاجات ح م ة فعل ماض مجهول مبني على الفتح والتاء ل ل ت أ ن ي ث ح م ة ومعنى ح م ة قضيت أ ي قضى الله وحكم بها هذا معنى قول حمت الحاجات والحاجات اسم مرفوع ل أ ن ه نائب فاعل حمت والتاء للتانيث تلحق آ خ ر الفعل الماضي إ ذ ا ا س ل د إ ل ى فاعل أ و إ ل ى نائب فاعل وهنا الفعل حمى ا س ل د إ ل ى نائب فاعل مؤنث فهذا النائب الفاعل أ و الفاعل إ ذ ا كان مؤنثا انث الفعل أ و اتي ب ا ل ت ا ن ي س في الفعل فلذلك قال حمّت الحاجات فالحاجات ل ذ م ل ح ا ف ا ل ح ا ا ا ج ت ئ ب فاعل اسم مرفوع وعلامة وقوله ع ل مترفي الضمة الظاهرة و فقد حمت الحاجات والليل مقمر والليل مقمر الواو هنا واو الحال هو ا ل أ ق و ى الواو و الحال أ ي خمت الحاجات حال كون الليل مقمرا إ ذ ن فالواو و الحال و ا ل ج م ل ة والليل مقمر ج م ل ة ح ا ل ي ة في محل نصب لكن ايراب هذه ا ل ج م ل ة بالتفصيل يقال الليل مبتدا م ر ف ومقمر ع ع و ل ا ة الضمة الظاهرة رفعه م و خبر المبتدئ مرفوع و ع ل ا م ة رفعه ا ل ض م ة الظاهره ة في آ خ ر وقول ه ا ل ل ي ل مقمر ماذا يقصد بهذا الليل مقمر معنى الليل الليل هذا اسم مفرد في لفظه جمع في معناه ل أ ن ه اسم جنس ج م ع ي ل ل ي ل ة ف ل ي ل ة فليلة مفرد لفظا و م ع ن ا وليل مفرد لفظا جمع م ع ن ا وهذا ما يقال فيه في علم النحو ي أ و ي ص م في علم النحو من أ ن الاسم إ ذ ا دلت التاء فيه على ا ل و ح د ة فحذفت هذه التاء فبعد حذف التاء يكون الاسم دالا على الجمع فيقال له اسم جنس جمعي وهذا كثير جدا في كلام العرب ومنه للوضوح ش ج ر ة هذا واحد لوجود التاء ف إ ذ ا قلت شجر صار معناه ج م ع كما تقول ن خ ل ة واحد نخل كثير وهل مجره إ ذ ن فالليل من هذا القبيل تماما ولذلك فهذا اللفظ مفرد المذكر يعامل م ع ا م ل ة المفرد المذكر في نعته وعود الضمير إ ل ي ه وفي وصفه م ع ا م ل ة المفرد المذكر وكيف ذلك تقول كما قال جل ش أ ن ه الذي جعل لكم من الشجر ا ل أ خ ض ر نارا من الشجر ثم قال ا ل أ خ ض ر فهذا وصفٌ الشجر وهو اسم جنس جمعي عامله م ع ا م ل ة المفرد المذكر فقال ا ل أ خ ض ر وما قال الخضرا ء ولا الخضر وكذلك قول جل شانه إ ل ي ه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه الكلم اسم جنس جمعي ما مفرده ك ل م ة الفرق بينه وبين جمعه التاء ا ل ت أ و في المفرد وفي الجم لا ت ج د تاء فيعامل هذا الجمع م ع ا م ل ة المفرد المذكر ولذلك ورد في التنزيل عود الضمير إ ل ى الليل بالتذكير و ا ل إ ف ر ا د والليل اذا عسعس عس قال والليل إ ذ ا عسعس ما قال عسعست أ ي عسعسه هو الضمير ا ل م س ت ز في عسعسه تقديره هو فهذا مفرد مذكر طيب وكذلك في الخبر لو جيت باسم جنس جمعي و أ خ ب ر ت عنه بخبر تجعل هذا الخبر مفردا مذكرا كما في بيت الشنفره والليل مقمر ما قال م ق م ر ة ومنه قول شيخنا رحمه الله اعني محمد ا ل أ م ي ن ابن محمد المختار اليعقوبي الجكني صاحب أ ض و ا ء البيان في إ ي ض ا ح ا ل ق ر آ ن ب ا ل ق ر آ ن قال نادت ب أ ن غ ا م اللحون حدادهم فتزيلوا والليل اليل داجي فتزيلوا والليل أليل ما قال الليلاء ما وقال الداجي وهذا مفرد مذكر وهذا كثير جدا في كلام العرب ل أ ن هذه الجاده فهذا فقوله الليل وهذا ما يتعلق بالليل وقوله مقمر أ ي اسم فاعل من أ ق م ر الليل أ ق م ر الليل اي ان عق القمر في الليل ف أ ض ا ء جوانبه إ ن عق ّ أ ي ظهر و انشق هكذا إ ذ ا ظهر القمر في الليل يقال و ا هذا الليل مقبل ل أ ن هناك أ ي ا م ا لا يظهر فيها القمر في ا ل ب د ا ي ة هكذا ظهورا فيقال و اقمر أ الليل ويقصد هذا الشنفره ب إ ق م ا ر الليل أ ن ا ل أ م ر وضح و أ ن خروجه من عندهم عنده وسائل عنده مركوبات وهو ت ص م م على هذا ا ل أ م ر فالليل مقمر هذا هو المراد من هذا ولذلك قال بعده وشدت لطيات مطايا و أ ر ح ل شدت شدت هذا الواو عاطفه هنا شدت هذا فعل ماض مجهول مبني على الفتح والتاء ل ل ت ا ن ي و ق و ل لطيات اللام حرف ج ر وطيات اسم مجرور باللام وطيات هذه جمع ط ي ة و أ ص ل ه طويه ي لكن حصل فيه هل ليلال ولبدال في ف م الصرف فقلبت الواو ياء و أ د غ م ت الياء في الياء فصارت ط ي ة و أ ص ل ه ط و ي ة ل أ ن ه من طوى ط و ي ة فاجتمعت الواو والياء في ك ل م ة و ا ح د ة وسبق أو, سبق أو سبق احدهما بالسكون وهو الواو هنا فتقلب هذه الواو سواء ك ا ن هي ا ل س ا ب ق ة بالسكون أ و ا ل م ت أ خ ر بالسكون فهي تقلب واء ف ه ياء تقلب ي فيصير طيّة, طيه طيه طيه فيجتمع مثلان وعندئذ يحصل ص ا ب الادغام فتدغم الياء في الياء فيصير طيه هذا في فن الصرف على حد قول ابن مالك في ا ل ف ي ه إن, يسبق السا... إن... إن, يسبق... ان يسكن الساكن من واو وياء واتصل ومن عروض عاريا فيا ان الواو ا ق ل ب ا ملغما وشذ معطا غير ما قد رسما هذه ق ا ئ د ة عند الصرفيين اذن فالطيه ا آه... ج م و ط ي ة و ا ل ط ي ة معناها ا ل ج ه ة الناهيه、ها. كما قال أ ب و زيد ا ل أ ن ص ا ر ي من علماء القرن الثاني الهجري وكان في هذه ا ل م د ي ن ة ا ل ن ب و ي ة قال رحمه الله في كتابه في غريب ا ل ل غ ة قال ا ل ط ي ة تطلق على ا ل ن ا ه ي ة أ و السقع تطلق عليهما فيقال فلان في هذه ا ل ط ي ة أ و في ذلك الصغر هذه ا ل إ ق ل ي م أ و المحل وهكذا هذا لاحظ م ع ن ا ل ط ي ة فتقول فيقال مثلا ويقال أ ي ض ا ويقال ا ل ط ي ة ا ل ح ا ج ة شوف ا ل ط ي ة يطلق عليها الحاجه ايضا ل أ ن هذه النواحي كان الناس العرب ن ا ا س ل قديما والناس قديما وحديثا هذه الأصداء يقصدونها إ ذ ن فتكون نيته ان يسافر الى هذا البلد أ و كذا ل أ غ ر ا ض في هذه ا ل ح ي ا ة إ ذ ن فتقول فتق... فيقال طيته م ك ة مثلا أ ي نيته وقصده وعندما يذهب إ ل ى م ك ة أ و غير م ك ة ف إ ن ه يقطع مسافات للوصول إ ل ى م ك ة مثلا إ ذ ا فلذلك يقال تقول العرب في لغتها قطع فلان البلاد أ و طوى فلان البلاد أ ي قطعها طوى فلان البلاد الطي هنا هذا طي معنوي أ و كذا أ و حس ن شيد أ ي قطعها ومنه قول المتنبي منه قول المتنبي حتى قال طوى الجزيره طول جزيرة حتى جاءني نبا فزعت فيه ب آ م ا ل ي إ ل ى الكذب طوى الجزيره هاي هذا الخبر ها طوى الجزيره كيف يقطا الخبر الجزيره يتجاوزه هكذا كما أ ن ا ل إ ن س ا ن يقضى المسافات ف ي ق و ل ط و ل الارض إ ذ ن فقوله يدل على هذا ط و ل ج ز ي ر ة حتى جاءني ن ب أ ف ز ع د فيه بامالي الى الكذب فهذا هو, هذه هذه أو هذا هو معنى الطي ة فقول الشنفر وشدت لطيات أ ي هو الذي شد مطايا و أ ر ه ل ا لطيات اي لحاجات. ها، لحاجات ومقاصد في ا ل أ ر ض سيذهب إ ل ي ه اليها يطفي ا أ ر ض إ ل ويترك جماعته وقومه وشدت لطيات مطايا و أ ر ح ل إ ذ ا فاللام في الطيات لام التعليم وذلك أ ن الشد ل ل أ ر ح ل م ل ع ج ل ه لهذا الطيات الطيات إ ذ ن فلما كانت الطيات اسما وليس مصدرا لانه ل كان مصدرا قلبيا لانتصب على انه مفعول, مفعول له مفعول لاجله لكنه لما لم يكن مصدرا وهو للتعليل أ و هي ا ل ع ل ة فيجب أ ن يجرب ا ل ل م لفقد نصبه على المفعوليه ة فاجرره ا لاجله ن ا ر ر بالحرف, وإن انفقه بالحرف. فلذلك وجب الجرطيات هنا بالحرف الجار لأنه لم تتوفر فيه شروط ه هنا لأنه فيه انتصابه لأجله وجب المفعولية فلذلك لم على و و ق وشدت لطيات مطايا مطايا هذا هذا جمع مطي فهو جمع الجمع هو مطي مفرده م ط ي ة م ط ي ة المفرد ومطي اسم جنس الجمع بحذف الدعاء ومطايا جمع الجمع فهو منتهى على ص ي غ ة منتهى الجموع ومطايا هذا اسم مرفوع ل أ ن ه نائب فاعل الشتت أ ي وشده مطايا ف ه ن ا ي ب ف ا ع ل مرفوع و أ ح ل ا م ة رفعه ض م ة م ق د ر ة على ا ل أ ل ف منع من ظهورها التعذب وقوله أ ر ح ل والمطايا ما معناه المطايا قلنا هو جمع مطي ومطي جمع م ط ي ة و م ط ي ة معناها ا ل م ر ك و ب ة إ ذ ن فالمطايا ف ا ل م ط ي ة من المطا وهو الظهر تقول مطاه وامتطاه إ ذ ا ركب ظهره وهم كانوا يركبون ظهور الجمال ما عندهم الى هذا إ ذ ن فالمطايا على ه ذ ا معناه المركوبات أ ي ش د ة المطايا اي المركوبات التي تجهز ل ل ر ح ل ة في ذلك الزمان شدت هذه المطايا و أ ر ح ل وارحل معطوف على مطايا ومطايا مرفو لكن ما ظهرت ع ل ا م ة الاعراب لكونه م ع د ل ا ل آ خ ر لكن أ ر ح ل ا المعطوف على مطايا آ خ ر ه صحيح فتظهر ع ل ا م ة الاعراب والضمه ة و ي الضمة ولذلك قال و أ ر ح ل ف أ خ ذ حكم مطايا في ا ل إ ع ر ا ب وهو الرفع ل أ ن المعطوف ي أ خ ذ حكم المعطوف علي ه و أ ر ح ل و ع ل ا م ة رفي ض م ة ظ ا ه ر ة و ا ل أ ر ح ل جم رحل والرحل في لغة ل ا علم ر ب ي في ع متن ا ل ل غ ة مركب صغير دون القتب قديما عنده محاكم يعني شد الشد معنى الشده ومعنى الشده ربط أ ي ح ربطت وجهزت المطايع وارحل للسفر وللرحله عن قومه نتخيك من الوقت مضت ماضح. بقي شيء ماذا ماضح. ماذا ساعة ولا الواصل نعم م ه تانيه مره ت ا ي تانيه م ي ه ايش بعده وفي ا ل أ ر ض من ا للكريم عن ا ل أ ذ ى وفيها لمن خاف القلى متعزل、نعم. ثم قال الشنفراء وفي ايش وفي ا ل أ ر ض منحا للكريم عن ا ل أ ذ ى وفيها لمن خاف القلا متعزل وفي ا ل أ ر ض منحا للكريم عن ا ل أ ذ ى اعراب هذا الصدر و م ع ن ا قول وفي ا ل أ ر ض الوى وعاطفه أو, او للاستئناف حرف مبني الفتى لا م ح ر ل من ا ل ع ر ا ب وفي ا ل أ ر ض من أ ن بالكريم في في ا ل أ ر ض فيها فجر و ا ل أ ر ض س م اجر و بفيه و ع ل ا م ة جره ا ل ك س ر ة ا ل ظ ا ه ر ة وقوله من أ ن منأن هذا م ب ت د أ مؤخر وعليه فقول في ا ل أ ر ض هذا خبر مقدم خبر مقدم و إ ن م ا قدم الخبر هنا وتقديمه واجب و ا ل أ ص ل في الخبر ي ت أ خ ر لكن قدم هنا وجوبا لكون المبتدا نكره ولا يجوز لابتدا ب ا ل ن ك ر ة ما لم تفد كعند زيد النمره فهنا لما قدم الخبر والخبر جار مجرور مختصان الخبر هذا ا ل أ ر ض م ع ر ف ة ف إ ذ ا كان الخبر م ع ر ف ة وجر أ و كان ظرفا وهو م ع ر ف ة وكان المبتدا ن ك ر ة أ خ ر المبتدا وجاز الابتداء به عند ت أ خ ر ه إ ذ ا قدم الخبر وعلى هذا جاء كلام الشنفره وهو عربي صحيح فصيح ما يخطئون في ا ل أ ل ف ا ظ لكن قد يخطئون في المعاني أ م ا اللفظ سبحان الله حتى ولو كان سكران ما يخطئ في ا ا ل ل ف ا ل ك ر ي وفي ا ل أ ر ض خبر مقدم ومن المبتدا المؤخر والمبتدا حكم الرفع و ع ل ا م ة الرفع ض م ة م ق د ر ة على ا ل أ ل ف منع من ظهورها التعذر أ ي عدم إ م ك ا ن تحريك ا ل أ ل ف ل أ ن ا ل أ ل ف ليس بممكن تحريكه فيقال علامت رفعه ض م ة م ق د ر ة على ا ل أ ل ف منع من ظهورها التعذر وقوله للكريم وفي ا ل أ ر ض م ن ع ا للكريم للكريم ج ر مجرور اللام حرف جر والكريم اسم مجرور بالله و ع ل ا م ة جره ا ل ك س ر ة ا ل ظ ا ه ر ة وللكريم هذا شبه ج م ل ة هو شبه ا ل ج م ل ة هنا جار مجرور يقال شبه ج م ل ة ل أ ن في هذا النوع من شبه ا ل ج م ل ة من جار مجرور او من ظرف في مثل هذه الشبه الجملة مثل أمثال شبه الجمله فيها ا ل ق و ة ك د يكون مستقلا ولا يكون له تعلق وعليه فللكريم هنا حال حال من من ان ا ل م ب ت د ى على قول ا ل س ي ب و ي بجواز وقوع الحال من ا ل م ب ت د ى وهو صحيح أ ي وفي, وفي الارض من ان حال كون ذلك ا ل م ن ا للكريم و أ م ا إ ذ ا لم يكن كريما فليس له من ان يبقى في الذل هذا معناه وفي ا ل أ ر ض منى للكريم عن الاذى أ ذ ى عن ل أ عن حرف جر و ا ل أ ذ ى اسم م ج ر و ب عن وعلامه جره ا ل ك س ر ة ا ل م ق د ر ة على ا ل أ ل ف منع من ظهورها ا ل ت ع ذ ر وعن هنا ا ل ج ر م ج ر و ر متعلقان بمنى ا وفي الأرض م ن أ ي مبتعد ومعنى من أ ن مبتعد مكان ابتعاد من أ ن عن ا ل أ ذ ى عن ا ل أ ذ ى ل أ ن عن ا ل أ ذ ى متعلق ب ب ن ا ن إ ل ا أ ن قوله للكريم هذا حال شبه ج م ل ة من من أ ن ولو قلت بالتعلق فليس تعلقه كتعلق عن ا ل أ ذ ى فهو في, في قوله للكريم فيه ق و ة استقلال وفي قوله عن ا ل أ ذ ى فيه نوع تعلق لا استقلال له فلا ق و ة فيه من ج ه ة الاستقلال ومعنى هذا الصدر البيت أ ي معناه وفي ا ل أ ر ض أ ي معناه أ ن ا ل أ ر ض و ا س ع ة تستطيع أ ن تذهب إ ل ى أ ي جزء منها فرارا من أ ذ ى كنت فيه هذا مراده والكريم كما هو يريد ما يريد أ ن يبقى في فيما لا يريده هكذا لا يبقى فيما فيه ذله هذا مراده هو هنا لكن هو ليس ص ا د ق كما ينبغي تماما لانه أ ن ه ك خليء كان يفسد على كل حال هذا المراد من قوله وفي ا ل أ ر ض منى للكريم عن ا ل أ ذ ى وفيها لمن خاف القلى متعزل وفيها الواو ع ا ط ف ة فيها جار مجرور خبر مقدم او متعلق بالخبر وفيها لمن خاف القلى متعزل و ق فقول لمن خاف القلاء اللام حرف ج ر ومن اسم موصول مبني على السكون في محل جر وخاف القلاء هذه ج م ل ة فعليه ة ص ل ة الموصول فعل فعل ل ماض مبني فعل ماض م وفعله م مبني ل ت ح و ف ا ضمير مستثمر فيه جواز تقديره و يعود إ ل ى الموصول من خاف أ ي هو القلا القلا هذا اسم منصوب ل أ ن ه مفعول به لخاف و ع ل ا م ة نصبه ف ت ح ة م ق د ر ة على ا ل أ ل ف منع من ظهورها التعذر و ج م ل ة خاف القلا ج م ل ة لا محل لها من ا ل ع ر ا ب ص ل ة موصول وقوله لمن خاف القلاء هذا شبه ا ل ج م ل ة هذا ا ل ج ر م ج ر و ر أ ي ض ا حال ج م ل ة ح ا ل ي ة ل أ ن ا ل ج م ل ة تكون ح ا ل ي ة كشبه ا ل ا ل ج م ل ة تكون ح ا ل ي ة وقوله وهو حال لمن حال لمن حال لقوله لمن خاف القلاء وفي الأرض وفي وفيها لمن خاف القلا متعزل حال لما, لما تقدم أ ي ض ا ل ا ن تقدم ا ل ذكر لصاحب حال فهذا يتعلق به أ ي ض ا أ و حال مستقل وفيها لمن خاف القلا متعزل فقوله متعزل هذا خبر هذا ايش لا هذا مبتدا وليس خبر فيها ه ذ ا ه و الخبر وفيها م المقتدى ت ع ز ل هذا هو و أي وفيها متعزل فاخر المبتدا وجوبا لانه ناكره وتقدم الخبر وهو شبه جمله مختص فصار خبرا مقدما وفيها متعزل لمن خاف القلا هذا الان لمن خاف العلا حال حال لمن كما تقدم حال لقوله متعزل وفيها متعزل حال كونه فهو حال ا ل م ت ع ز ل متعزل ل أ ن ه مبتدا كما سبق نظيره في صدر البيت وفيها متعزل حال كون هذا المتعزل لمن خاف القلى ا هذا تقرير اعرابي ومعناه أن ان ل إ س الانسان ن معنى إذا خاف ا ص ل إ ذ ا خاف البغضه و ا ل ق ل ا معناه البغض إ ذ ا خفت من البغض من أ ح د في مكان و أ ن تعيش ت أن أو تجتمع معه في ذلك المكان تتعزل ومتعزل اسم مكان وهو الصحيح ويجوز أ ن يكون مصدرا ميميا أ و اسم زمان لكن كون اسم مكان هو ا ل أ و ل ى あい وفيها مكان تعزل و يذهب تع إليه من خاف القلاء من خاف القلاء بعيدا من هذا المكان الذي يجد فيه القلاء أي البغض من الناس له هذا معنى هذا البيت ونكتفي بهذا نعم كم س ا ل ايوه ف ا ض م م ع ن ى عليه الله تعالى على ل ى ه هو هل ترى أ ن بين الاقوال أ ق و ل هل ا أ تعارضا بين التعارض والتخالف هذا ا ل ل ي نقلت عنهم هو في ا ل ن ه ا ي ة لا ي يتعارض لا لا يتعارض تتعارض ع ا لا ر ض هذه ا ل أ ق و ا ل إ ذ ا قلت قصد إليه ه ذ القصد ا اليه ق ص د إ ل لا ينافي العلو ينافيه وعلى هذا ما يعني ما تخرج ب ث م ر ة خ ل ا ف ي ة كبيره ة في ذ ا فيما يظهر تفهم هذا هو الظاهر اذا إ ف ا ل أ م ر الخطب سهل من ج ه ة ا ل أ ل ف ا ظ لنتعدي أ ا ل كما قال ابن حزم أ و كذا التعدي إ ل ى يكون بمعنى القصد وهذا كل هذا يفهم ا ل أ س ل و ب ا ل أ س ل و ب العربي يدل على هذا وفهم مثل هذا الذي جاء في الخلاف هنا إ ن م ا يكون ب م ع ر ف ة أ س ا ل ي ب العرب ي جيدا حتى تعرف أ ن ه ان مثل, مثل هذين القولين لا خلاف بينهما حتى في ا ل ع ق ي د ة لا خلاف بينهما فالخط ب سهل ل أ ن ه يعد شوف تعاديه ا ل حروف الجر تجد أن, حرفاً ان كل حرف من احروف ل ف من أ ح ر الجر له معنى خاص فهذا المعنى الخاص عند استعمال الحرف في التركيب ت أ ت ي بالفعل الذي يناسب هذا المعنى الخاص ف إ ذ ا جئت بفعل لا يناسب هذا المعنى الخاص يقال إ ن الحرف الجارى فسر فسر ليس لفعله الذي يتقدم عليه وذلك كله حسب المقام حسب, المقام، حسب السياق ومتى بمثل هذا فمثل هذا لا ضر فيه نعم لا. ليش لا طيب هذه م س أ ل ة خلافيه ك ب ي ر ة جدا ر ا ئ د ة ك ب ي ر ة جدا لكن التحقيق أ ن هناك ترادفا يرجح ب أ م و ر خارجيه احفظ كذا خلاف كبير جدا اختلف جسمه انقسم العلماء إ ل ى هذا إ ل ى قسم امن الكبار المتقدمين جدا جدا فمنهم من يقول لا ترادف في ا ل ل غ ة لا ترادف في ا ل ل غ ة ومنهم يقول هناك ترادف وسبق أ ن ذكرنا ه المهم كان هناك بعض العلماء في دمشق قديما جدا في اصل بعض حكامهم نسيت اسم الحاكم كانوا في مجلس هذا الحاكم وكان العلماء يجالسون الحكام في ذلك الوقت لكن العلماء الذين كانوا يجالسون الحكام تجدهم يختلفون فتجد المحدثين اشد فرارا من الحكام فرارا من وظائفهم وليس مع ذلك من الوظائف الحرام ف ه م و ن ي تفهمون الكلام لكن لورعهم تجدهم كثير, كثير الفرار عنهم لكن بعضهم كانوا يجالسونهم فمثلا في ذلك الوقت في حلب جلس أ ب و علي الفارسي في مجلس سيف ا ل د و ل ة كانوا يسمونه سيف ا ل د و ل ة و ظهر حديث بينهم في العلم و كان في ا ل ح ق ي ق ة مع كل هذا مجالس علم مجالس خير على كل حال كانوا يتبحثون أ م ا م هذا الحاكم مثلا و يفيدونه أ و هو قد ي س أ ل مثلا ف س أ ل بعضهم ق بعضهم بعضهم ابا ل علي الفارسي كم اسما للسيف فقال ما اعرف ليس اسم واحد فقال آ خ ر من كبار العلماء أ ن ا أ ح ف ظ للسيف م ا ئ ة اسم أنت قل ما تعرف الاسم واحد إيش ما هذا فضحك أ ب و علي الفارسي من ذلك الذي قال هذا قال أ ن ت ما تفرق بين المنعوت والنعت ف ا ل أ س م ا ء ا ل ك ث ي ر ة التي تراها أ ن ه ا للسيف هي أ و ص ا ف للسيف وليست اسم الله شوف على كل حال هذا كلام ه هذا قديماً كذا قديما ولكن ف ي ا م د ي النبوية ن ة ا بعض ش ي و خ ن ا رحمهم الله ك ل ه ه م ذ بعض و ا هذا ب ه م أ ن ا كنت م ع ه كذا من المسجد النبوي إ ل ى بيت ي في ب ا ب ا ل ك و م ة ف ن د وصولي إلى ب ا ب ي ق ل ت ل ه سألت عن ك ل م ة شمله في ل غ ة العرب فقال الشيميلا هذه وصف للناقه وصف وليس اسما له تفهم فكانه مع هذه الطائره ا ل أ خ ر ى التي تقول لا تراده ا ب ا ل ل غ ة ر أ ي ت لكن ذهب ش ي خ ن ا محمد ا ل أ م ي ن صاحب ا ل أ ض و ا ء وكذلك من م ح ق ق علماء تونس كان في ا ل أ ز ه ر أ خ ي ر ا اسمه محمد ا ل خ د ر حسين التونسي انتهى إ ل ى مصر وجعلوه شيخا ل ل أ ز ه ر في وقتهم هكذا هذا مع شيخ ا ل أ م ي ن وغيرهما و غ يذهبون ر وغيرهما ه م ا ي إ ل ى ان في ا ل ل غ ة ترادفا وذكروا, وذكروا اوجها لهذا بس باختصار 私は何でしょうか شرحه او كذا علق على ر و ض ة الناظر ا بن قدامته في وصول الفقه ل ع ل ه في هذا ق و ل لا و لعل ل ن أ ه د ي بهم ن بعيد لكن اعرف أ ن هذا ر أ ي قد يوجد في هذا وقد يوجد في ا ل أ ض و ا ء لاذكر لا أ بالضبط أ ي ن يوجد نعم انتهى نعم من أ ن أ ي و ة ل أ ن ه ناكره فقط اشفي من أ ن اا ا س أ ل ماذا عندك كان في ذهنك شيء ايوه م ا أ ي و ه طيب الرفو مقدر طيب على ال ال ايش على ايش الا الرفو مقدر على ا ل أ ل ف قبل ا ل أ ل ف طيب <سؤال> يا طيب. <تصفيق> تنين بعد ل ر ف و ي ش فين طيب انت فهمت ماذا يقصر شوف ا ل آ ن ك أ ن ك تريد ان تقول هذا التنوين إ ذ ا كان تنوينا ف أ ص ل التنوين أ ن يكون في آ خ ر حرف على آخر حرف و آ خ ر حرف هنا ا ل أ ل ف و ل ا أ ل ف ليس بممكن تحريكه إ ذ ن فتقدير ا ل ض م ة على ا ل أ ل ف ا ت الا انه لما لم يمكن أ ن يحرك ا ل أ ل ف وما قبله و ا ل ه م ز ة يمكن أ ن يحرك حركة. هذا التحريك في ا ل ح ق ي ق ة ليس ت ح ر ي ك ليس في اخر الكلمه ليس في اخر ا ل ك ل م ة ا ل ه م ز ه الحمزه قبل ا ل أ خ ي ر ليس كذا إذن ف ح ر ي ك ت ل ه م ز ة تحريك ت ن و ي ن ل م ل ا ح ظ ة ا ل ن ك ا ر ة في الاسم للاسم أ ن ا ن ك ر ة ويمكن ان ينكر وينون وكيف تنونه ي لا يمكن أ ن تحرك الالف حتى تنونه ي ما يمكن هذا إ ذ ن فما عليك ا ل آ ن إ ل ا أ ن تنون ي الهمزه ل ل د ل ا ل ة على التنوين فقط التنوين الذي كان محله الالف والالف لا يمكن أ ن يحرك حتى ينون و و ل فلذلك ي ق من ان ه د ا من ربهم شوف الدال ا ل آ ن هي ا ل م ن و ن ة أ و هو المنون والالف في بعد الدال ما عليها ح ر ك ة ل ن ما ي ر ح ر ك اذن فدل تنوين الدال على أ ن الاسم نكره فقط ماذا تفهم ك ل ا م التنوين ايش آه. لا لا ما يكتب على ا ل أ ل ف لا تكتب على ا ل أ ل ف إ ذ ا كتبته على ا ل أ ل ف فقد خالفت الصحيح ل أ ن ظاهره ذ ا أ ن ك ستنونه ي في النطق وهل تستطيع ان تنونه ي أ م ا م ك في ايش في أ ي كتاب ايش في أ ي كتاب ذا هنا アラブの